أثاث بيت ابنة قائد الدولة فاطمة أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم فتاة كغيرها تحب أن يكون لها مهر مجز وحلي وزينة وأثاث وبيت جميل فإذا بمهرها درع لا يساوي أربعة دراهم لا بأس فربما يأتيها الثراء لكونها ابنة رأس الدولة الإسلامية إذن فقد تثري فاطمة ها هو والدها صلى الله عليه وسلم رأس الدولة يقدم لها هدايا فاخرة ويقدم أثاثا باهظ الثمن أهداها ثلاث قطع هي قربة للماء وسجادة صوف صغيرة يجلسان عليها تسمى خميلة ووسادة من جلد محشوة بنبات الإذخر ما هذا كيف تكون تلك الأشياء مهرا لابنة أعظم رجل مشى على الأرض أين ذهب نصيبه من الغنائم ألم يقل سبحانه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ أَيْنَ ذَهَبَ نَصِيبُهُ مِنَ الْخُمُسِ فَأَعْدَاؤُهُ وَالْحَاقِدُونَ عَلَيْهِ حَتَّى الْيَوْمِ يقولون إنه أخذ الخمس لنفسه طمعا سنعرف الجواب بعد صلاة العصر فبلال يؤذن الآن والصحابة والصحابيات يتقاطرون نحو المسجد ها هو صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم فيصلي بهم وبعد أن يسلم مباشرة ينهض فجأة على غير عادته ويدخل بيته ثم يخرج وفي يده قطعة ذهب يسلمها لأحد صحابته ثم يعود إلى المسجد والصحابة والصحابيات في أماكنهم يتلفتون يسأل بعضهم بعضا فزعين لا يدرون ما الذي حدث فإذا به صلى الله عليه وسلم يشرق يشرق وعلامات الارتياح تزيد في بهاءه ثم يحدثهم عن سر فزعه فيقول إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرهت أن بيت عندنا فأمرت بقسمته لم يقسم صلى الله عليه وسلم ذلك التبر من الذهب بين فاطمة وعائشة وحفصة بل قسمه بين فقراء شعبه فهو صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المبيت وعنده رصيد أو في بيته درهم أو دينار ما دام في دولته أيتام وفقراء وجوعا زفت فاطمة بقربتها ووسادتها ورضيت بما قسم الله لها فقد تربت على أنها مجرد مواطنة لها في بيت المال مثل ما لغيرها من الفتيات تربت في بيت قائد غنم مئات الإبل من بدر لكن بيته ظل كما هو يمر عليه الشهر والشهران دون طبخ فطعام بيت رأس الدولة التمر والماء وبعض اللبن